قش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فتعى ربه أني مغلوب مني انت تصيد ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجّن الأنطوان فالتقى الماء على نَقُودُ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْوَاحِ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ وَلَقَد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ذَكِرَ كَذَبَتْ عادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِم رِيحًا صَرْصَرًا فِيهُم مِّن حَمِيمٍ تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل من قائر فكلف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القور الآن للذكر فهل من مدكر كذبت سهود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه الَّذِي ضَلَّانِهِمْ وَسُر أُولَئِكَ الْكُفَّارُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ كَذَّابٌ أَشِر سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِر إِنَّا مُرْسِلُونَ نَاقَةَ فِتْنَةٍ لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاسْتَبِقْ